أعوذك الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه السهل على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول رب العجة جل في الغلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والليسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 119. ويسألونك عن المحيض قل هو أبا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأكوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه 119. وبشر المؤمنين 110. ولا تجعلوا الله عضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 إِنَّ ٱللَّهَ وَقَدْ ٱلرَّحِيمِ وَإِنْ عَسَى ٱلطَّلَاقُ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا ما حدود الله فإن خفتم أن لا ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 وَإِذَا أَطَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أذكَّلَكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عجل كان عجل في سن يتبنَّر، وحنا كم جهَي عجل هذه نوّس عليه، كنا صافسين على تفسير كورانك الكريم كنا، أفر يتبناي لوط بوك كل معاهيرك، أيد الله بقول تور يسعل بوك بلامنايا. كان أمدا من صورة البقرة، أية اللب بقصده هي اللبنة واقول فيها من صورة النفسها، مثل صورة البقرة كمذ، أية عشر كوه رئيسة، وهاي كابلها خمرلا، هي خمار، خمرلا شيء لوجها هي مرايل دورة، هي شو مرسي أي شيء هذه قبل الإسلام، إنسان إلى النبي محمد بحق عليه صلاة والسلام kakam gaaburaankan ana uusan soo dhexii dadkan ci kooreeyey yaw madhi jiray jahiliya layna ana ka andakankan oo madax aray kamidahay xiisadii aad la jiray way ka war mooy jiray markay dhimanaya qabriga ku heleyna aruur iyo waan iyo wax ku ka inaana سيدا سيدا قد أجود جرتا سيدا باتلي الديع أي نويه أي خمردون أوهي قل خيلتي المكلة جوغي وصدحي يطبان سلام رمحرمين بل وقبل الله أعبال سيرتا وحسود لي تعالى ومن ثمرات النخيل والعنادي تتخذون منه سكرا وحزقا حسنا إياه الله أعبال سيرتا إياه جيت كان سنرتا إياه كان إنمكا في من أكب على سبيلك يا سمير صاحب نحن لغور وريران واقصى ما يقتان فيلبنا واقعنا وقيل من الوالي إلى عن الوالي ومن ثم راتين تتخذون منه شكر خمرذي ورزق حسن ما كصوام سنان يابال شجر حلال خمره ما كوال لجور التي جريجذي ولا عاي شدخي تمسنكذي ما عاد على انزل عدا الصلاة المجلي تعارض روايه قراءه ابي طالب يقول ريان قريبه عبد الرحمن بن عوف قالا أبي باللغه ابي صلاة باللغه تكوني قرانك يوي وذي بالاي قنداي وهاي مره لما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تغرب الصلاه وادم ذكارا حتى تعلموا ما تقولوا فحرروا في اوقات الصلاه كل امر كهذا الذي جرى marka ka salaad la ma gaanyo waqtiyada iyo looma dhawaan jiray marka ka saawl baabillaa uday dadku carlayayay cin umar baagu daradkii aad iyo aad uga walwalay allahumma bayyin lana fil khamri bayanan safiyan warkana laga ciyay ilaa xabaral aalkeedan oo aad dina khiyara oo يجازك الله خلنا لنا يومك اللويمات وليج يوم روان حلال ما منك أبلغ أي عقلك قبلنا وعسىنا عليه أي خير تقولي وما الله هم في الغمر بجانب شفي ما حلال الله بذبل لك تبي فحلاس تتحطم الله صوماري فشاورك مرق باللوزي وعبد الرسول كلو ويدينا يي يكلونك عن خمر والمسير يالو ويدينا يي مرك آيذا من حريمي لكن حيث اكتجباتي لا يفضينا الى داعي لكن لذلك يدون البدن يعي لا يفضي فيه ما فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما انت المشي شودك اكتشي بضني واكعري او حاكم باللاتي واسمهما اكبر من نفعهما ممن هو يتكسي وزين حتى نزلت آية المائدة إنما الخمر والميسير والأنصاف والأجلام خجس من عمالي الصيطان فاجتنبوه لعلكم تبلعون إنما يريد الصيطان أيكا بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير ويصدكم عن جل وعن الثلاث فهل أنتم انت حين يا رب قال خوامر حميس دعاله من مراحل الخمر كاملة قال تعالى خدوء يسألونك أيها الرسول الخريج waa umadku waydiina isa han al khamri khamradi laa wakaw waydiina ya wal maisiri khamarka khulayka waydiina ya khamarka ama warqada lugu ayaano ama wax kana lugu ayaaro furoob baa la sameeynaaya ayaar baa la sameeynaaya mal baa caay gelayaa kolka markaas وقف الجرس على قلب خمر النقناية، لكن أصل وألا جسم ينجري منها، ما شجذ يستمر فيها إنك منك بحال جسم ينجري، لولا شيء حكاوي دينيال تسأل الله عيمتك ويدينيال عن الخبر عن سمر الخمر خبرة عبديتي أي حكاوي دينيال والمسك وأن لعبد المسك قمارك يا رديسي أي تسلسوا بنا وحاطرة فيهما خمرية خمال كذوه لوحا كسوكا اسم جنبي شبير وين اما وقتها الله وقتها اما على يسكول له ايو اما الله يسكول له اما الله في عمره جنبي قدوه وينياي للناس كسوكا منافعه خمرها كسوكا وحوضا فرح ايه باب الكاسيا بايله ذاك انت ساو اعلمه داي. كل كباب والقاسي غير إيا فرع إيا شجاعا خمرات هذا كوجردا خمرك أنا ما سهل مهلا كوجي فأنت منافذ لكن شلي ما في منافذ لكوجيردا إلى مزارا كعبدان واسمه هو ما جنبك خمرية خمر كوجردا أي أقبل كويني بدن من فعلهما مثل هذا كوجردا ويترونك وحلف هذا الكويدينا يا ماذا وعي يفكون عيدا عيك جباري وحين قدوا من نصورة وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا دائجيكم إلى تألوفكم أما إذا ديني قول اللي روى دينك إله في الدين تكريالي جهلا كم بعين فيها اللي روى عم بحينينا محدا يا عي ويسألونك وعيقوا الدين أيان ماذا ينفقون في سبيل الله إلا دين تكريالي جهلا وعاقوا بالعين يقول وعاطر على العفوة انفقوا العفوة كلا كان يقول هو كنضعينا يا العفو واحده في نقبره في وائل ليله وخا مان في بريه دنا كثر ادراتك تفديل لا يرى وخا ديني وبانت علمي بااني بااني لنا وخا لو باني جوجته بنفسك ثم بمنتع ادينا نفسك اذا انت مضروب في او انفقات بعينه يجور حتى و كذب بعون، قل وعاتلها أنفق العفو، ثنت نوع كذب كذب بعين، كذلك سلا خمر بين الله يزلك سجد عقدها، بعينا بعين الله يزلك سجد ما يبين الله، الله أبين لنا لكم يزلك الآيات، آيات آيدين كورياي، سلا الله يزلك عزيي، أي آيات كذب بياي من دونا، الله يزلك عزيني، قرأت آيات كم أنا هذا الله يزلك عزيو، هذه كها يمكن اي دين توصل ان اتفكرون في الدنيا الدنيا لو اد بكتان والاخره لو بدل فكرته اذا لو فكر يا زيد او يا الدنيا اكو فكرته مجرد اكو لو شا يمكن نكون كله انت أي الدنيا لكام انت أمر انت كل اخرين الجزال لا أدون يوضينا تدارك لخير فيه ما دائما أدون كين تلقون نورانا أيو أي مصالح لها أدون يوضينا أي واحدة تعالي أدون العذاب لم يأتي تنانا فمثال آخرانا سيتو أبداء اللو جيرا أيو متدهدنا بودان تعالي آخرانا فكر لخير فيه أدون كنا فكر لخير فيه لكن هذا الآخران كين لو ذو واحد أدار لهينا أدون يوضينا بريبة بابا, أما بابا إيش أما تريك هذا بابا إيش الا اذا تفكروا كو فكرتم في الدنيا والاخره ادوني يا اخر اللبده اذكرتانه فتاخذونه اد قالوا في لوينك بدن لكم دين وناك بدن وتجترب اكل راته المبرس ما والله اسوي دين هي لو اغوم بدن غيره اي اوحى شوتك المولى جل في العلا في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليساء مع ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون صحيح تسودي ايضا امركي شوتك اي ان منكي اغو ماذا قحنت كوهي اغو ماذا مربا قحن كوهين طولا اي واجب كوهونه خوني ابا عرورتو كدهنسي اما اويلكا يكدهنسي اما ورالكا كدهنسي اما ذيركا cid ka xigaan laa dad kaaneen adbu ka waajib kulka dadkii gaanta ku hayaa diin la yiin qofka agoon xoolo adxuna marbu ona agoon ci gaanta laga gaaday waa la si jayay sida samarka si niyiyeleena agoon ci inaan hannaanayna waa nugu waajib xoroob ha bayna garan wana lagu xadabay kulka suugaanka allah ka soo wabay waxa weeyaanonta hadii agoon allah ku baday oo لا أنت أتفوق أبنائك حتى الحوالي حولها أجلس كدرتنا وأبنانك وحين معروف عزيزين أتقعونتنا وأبنانك لكنه حال الدين هي وأن الله والله يعلم المسكد من المسلح أبنانك هو أير ير إذن كايرين كريمائيان قلت اعتمد كريمائيان قلت أبنى أشيوك أنه جيدا إنه حالي قلت دي مليدته وحذرك بابي حين لو أبي محبكا مألماني إستقبقا جادي شيء أنه ويذين سوقريين وإحنا شيء من ميالك حتى سيدا صدق أنت أغانتوا وعياليك والله يعلم المبزد من المظلم قال تعالى خدوه ويسألونك أيها الرسول الكريم وعكا يوحكا ويذين أيان عن اليتامة أغانت إياك عن كوانت هذا يوحكا ويذين أيان يقوم وحاطر هذا إسلام السماء لهم من اليتامة اكونتي لو وانا خنوي باخيرو فينن بادان فين فاصليهم الى كدارايجو الى روحوا لهو فيريثو او عنا ريجو يغوا ييرير وما يجلسنكران الى دمود ينول بالمال خول دا الى اللي تيجروا وكليش تمشرو في عن وان تخالطوهم حدادكم على اخوانكم فهم اخوانكم ولا ليون ومن شأن الأخي قد كاولالك أحالكي تا أي خالب الأخاه إنهم ورنكي وعقون درسله وعقمك لكن واحدة ذاتان مركز كوحة درستان والله معدوث حقا يعلموا هي كان المفسدة اخوانت واحدة كخري معي من المسمح كان اخوانت وحوانا جناك ولو شاء الله حديئه بدونه لا وإذ المشاقين لها وما شغل معاكم هذا حديل لغوينينا أقول تحنانا ذاهبا لقد قال هذا هو واجب وحوظا لهم اللوان كارثي قل كهو واجب لك المتغي كارثي تفتغل لنا خطر مقارين كارثي لأيذ موهران تاس اسكوا معاك رصدا أقول تناك عن تكوهاية لكن أقول عباده إلينا اسكجلني حمو ولو سعى الله حديه البدونا لأعناتكم وإذن مشاقين لها إن عزيز الله أدم مدي سكارق مهدي عزيزي عي أو أدم مدي سكارق يا عي حالك شو تري يا موردي سلامه لو حاكمون الله معمول ونعش في تدبيره وفي سمره بحوم معموله حكام في تدبيره وكل حن ملاياي مرحله حاكمي هاي يفضو زنك داعي سوى البطوك هبونه أومريه فلما ينصح محله عثنايا ولا يسلم له محله وهو قاسم ملاياي لا بصفه يا بلون أزيد أدور موكا ذي جاي حدو أول بكاء ذي جاي لا ليش بوشاجي ما الله نغله الله فاعه حدو عقيم يعينه اللهو جانزمه حالو تفرجويني مسالونك وما دو عيقويدين أيان عن الخمري خمرة دي حق هذا عديته هذا عنصر بالخمري خمرة دي عديته دي ويدين أيان يا ولد ما يصير أماركي هذا وحاتر على إيه ما جدوا له حقوسه اسمه ندمي كبير وعي فمنافعه لقلبة للنافذة كأوغسغا وإسمه مجمد قولة أي أكبرك وين من نفعه ما واعترده الله ويسألونك وعيف ويدين أيام ماذا وعاي ينفقون البعين أيام يقول هذا هو كالبعين أيام العاف وحيدا متكبلون في ذلك الصدق أياتك أولا الليذين كعجيين ويبين الله الذين عديدنا لكم بذنك على أيام أياتك جبسة جدين دونانا والليلين عديدنا أيام يا الله كم من هنا تتفكرون كثرة كيسيان مسكعة في الدنيا الدنيا الحالة وهذا رجعتي وعميل ينعي أي بابا يجيك إذا كنت كيسيان ب؟ إنسار جلال كي هذا الله كبرنا فيهن يوم اختبرنا ذنقا هذا والأخيرة آخرهن أدخل في كرمان دلك جو جياع دعي تاعي الدنيا عدد رجال هنا تدخل كي مان تعجز أن يتامى ضلّة أقول وعاتر هذا إسلامنا السمين لهم مليا ثما شو وناسمايو يا خير قفي عن من فصل ليهم أظن في أول قيون لايريو أم خالطوهم درزا فيم تخالي طهم حداجزكم ما درزا فيإخوانكم أظنوا أوليهم ولا إيه؟ إيه هو يعلم هو أعي المفسدة كان أظن هذا خريبة من المثل كانوا نادينا اللواقيه قال ولو شاء الله حد يهبطون لا عنا تقوم وإذن مشاقين لعا حد يرسى إذن ما مشاقين أحكام إن الله إلى عزيز أدعمه إيسا ألك أدقون فلما يؤسى قال الله أعطينها يا هذا ليس حكيم قال الله مامل ونعزم قوم مرتين هوي فلما الله يسلم له قال له وقال زميله يا ونأتنكح المسلكات أياته وحكاته يذكر الله أكبره قارنا ومسلم قارنا قاله قالوا عسى كلام بعض آل الكتابين، وسني هؤلاء بعضه، كل كمركب قالوا وسني تعي مشركيين، إن لا جورسني، إن لا جور يامدك نما بنا، أو مسلمكم قالوا لكنه جورس أن كارا قبله، ومن الجورين كارا قبلهم، أما مركو آل الكتابين، ويهودي النصر، كلياني إنكريسي أمريكين، كرملية، قالوا آل الكتاب ك. إنا إنك غورثا نوا با ناداي إنا إنك بداو غورين ما بنان سبب سبب تا إن يوم بنانا بنان نوا الإسلام يعلم لا رجع عليك إسلام قواص الرجال لما صار مرض كل كبار مسلم من قال انه وكل كايدي اي كان غال كتو لما هو كتصرف هو يسبو وفي كل شيء هو تصرف ياسلام كان يشال يقول لي لكن اذا دغال غورثي muslim ka adiga taay din iyama ina soo uga midahay baayali karta oo islaamka qudartiisa taa ki wa aan din lahayn hadoo gal guursado kaashaa hogan minaysaa keenema lawa kala ka hadoo u yira wala thank you muslim fi dinha al mushrika sabna ilaa usariyalay oo الى ايكا الروميان ايب قال مسركة ايه قرسن ورآناتن ادون مؤمنتن على الروميسي ايه خيرن كفيعن من مسركة ان قال ولو اعجاباتكم تاسفا اينيه قرس اسكده قبر فرق او نصبه ملعبنان ايه ادون ملكا ايه اي قال مدوو فيعن كفيعن كل ملكات قرسن لايه ايه قال ادون قرسن تاوى اي ايه او قبل قرسنة اذا كرهوا قبلة عقلي رواسن ولا تنكر هو غوريننا جبدينا ادوارا اوتي ولا سايه كفتاهيو ادوارا اوتاي المجريكينا قالوا حتى يمن الى قالوا حقا كرن ليا مركا جال غورين ولا عندنا دوم ثم من الله زو من مجريكين قال ولو اجلكم قال قايد يغريو سبب كونه هو اش قال المقرابو Odanaka gurseeto anaga guriso sawgalineeyo in jaasiya ee Xidir ku muslim ka gurseeyo wadada loo kalo ala rumaysana oo aakhiradaa kalo annay rumaysan kulka qolaha muumininta inay وقبر يوم عصيه يا خي جيل يا وعن يا خمريكم والله ابن كل كل هي غمدا دافين قال لقد لله اذن مؤمن اكو در عدد رفاق قال غورتل هاي اذن مؤمنه لا غورته والله اذن يا عمل صوبا يا والمغفره تم الى ابني الله يمكن في لي دي ويبين الله اياك رجوا اليه قال للناس دت كوعدين لعلهم تكمن جنان طورا ان يتذكروا وحن لوشغايا كو وان غنا قولوا سنكم مسلمين يا غورثين المشركات قالوا سن يا غورثين حتى يؤمنوا إلى حق ركرن أما في كتابياتك في سوره المائدة اي يكون ما من الذين اوثل كتابا من قبلكم قم ذا فحم ذا غيره كسرى الممتعين اي قوم امان دونا اول علمتم مو هم المؤمنات الا ترجعوهن الى الكفار لا هن فللهم ولا هم يعنن لهن قل كا قبر لغمت درك اهل الكتاب كيه ولا ما قد مؤمنه خير من كفار من مشركه الناقله ولا يعجبكم حوامل ينعم ولا تومكم إذ إلا هؤكورين كبرهين المسركين فقوا سنقا حتى يؤمنوا إليه الله كرميان ولأنتنا دون مؤمن إحبار رميان وخيروا كفيعا من المسركين قام ولو أعجبكم تالخاينيام قليوا أولئك قوى كالداء لقرابيطهلا يدعونا كالدك وحيونا إلى النار ناريه وتذلقك لله الكبر والمعافي حتى سيكونوا إليه حتى تلقى رابعنا وفلتها إليه والله يحبنا يدعو وحده ملاه وياراية إلى الجنة إنها قريبة يا والمحيرة من دافئ في أذنيه ألا إذا كن وجودنا كرو الله ينجو دافو ويوبين أبواعدين آياتي آيات سكرانكا وآيات الله ينجو آتينا يتذكرون إن آياتك كون سمات ويسألونك عن المحيط ما nooca ka billowday soomarka kirada ku dhacday dibada ee dowlad shareeye haday uuma taaso laadagmina marka laba noqan aya qabran islaam jirtey dhagan yahood ba ku dhaxmi jirtey gaab goobaanay ka dibada ku dhacdo yaa la karin Si Oonan asootaan muistanin vaihtolaan, 26 omdat ei yhdiumä. Alcohol Physical As planned for allintavallakil Elainen halu lop不會 v Если oil istel Septimus O он olen sagt mieli h mistä justi Selva tääline시대 Ti derivarinkin aikana on läifarkti Yohonruvusit yhdiummm kam inse CF прям tuonin Mon rolla nak connecting Tuisin heille sotar. قال الله أحباء اللغو ديناي يهود واندوغي ما اللغو لو اندوه ما يقف فقف بني آدم وظاهرة إذا كم نقول بني عبيبه يدوغي وماش عبيبه يقول سيعل هيك عبيبه حتى مباسرة إذا كده إلا تبطف ما عدا بين سره والركبة انت أول عيش أم العيش عديد كذين هو ورثي وحيث بنا كان يأمرنا بالإتزال هذا من قبل كنت دعونا له جريك intaa uduunso yow laa jeelbaay kaay kun tanayda cirkeeyee indeejii kala nabad kulka yahoodu halugo diiday nasar wa fi laga loo logu إذا قلت أن أريد أن على تعالى حبيوحو إلي ويسألونك أيها الرسول الكريم حسولك الظرف طبعو وعي عبد كويتين أيان عن المحيط قلت كلمة المحيط ما سريه بيجي وأنه قنكرت ناشو كإيمان أيان إذا مكانه وأنه قنكرت عن المحيط بيجا ناشو كإيمان أي كويتين أيان يوابت وعي اللقب إيجي بيجي يقول وحاطر هذا هو حيث كأي منا يدمرك أدن قنوه كلك عبيل لي على قوفك ملك يجري لنا قابطه هل لم أعمر تموها الله كلموضو كانوك الموضي أمرونا يدنا أمرونا إذا القاضيان بدك له عن أركيديسا إيا أورنتي سنبتنا مرونا كلك عبيل لي على قنوه كلدو قنوه يهي فأتسلوك الدير هذا أني سأعوانك يهدو يوافق العيب لكن وعا لا يرسل محيره ناشا لك دهراء يقف سعدان ضماره في المحير من مكان عيسو زمن الحيدنا وعنه قرصا وعا الوقت كي امرك اللي يرسمرك كدهراء ناشا بيك وكي مادنا كدهراء له دواننا ولا تغربوهن ناشا ايضا هاك تجينا سمي يقورنا حتى يبخورنا الى ايكا قضيسان فإذا تطحرنا هذا ايكا فقالوا حي مرنجليا حديك ما تذيكي كدماظه وعلى ملو يقام بات التوفيقي وخري كما شبيسة إما الجفاء ناشف حدي أنك اكتب ووحكي ماذا لو هيا هو كذلك القسم لا أعنعاد أي أي ماذا ما يساو دماظه حديد عنك آرك سعاد أما يناشف أنك اكتب كلك هو طاهر نقوصي قبيس المسلم حديديا لو هيا نويك تفضل المحاسرة بي والله وضعي وهي لي قبيشته لكن قبيشة في قبيشه لوهيه يضينا يظاهر نخطه في يمن بمميشه المناية بعد ذلك خاصه كذا ماذا ويمن بمميشه أنك قدر أما في عدائي حديل الأركوح حسانة وصيد أسفر وكراه أما مجمدو كجلا من المدو ايه يمت اما يسابه حسان والسانسان مردو يمت لبدأ الكدرة والصفرة ام صلى الله عليه وسلم وهذه النبذ ما انا في قريم جريم وحسقين منه واعقضيت نيسا اذا لدينا ويكون نيسا وذلك الحق سوى مرين مال. قال تعال حتى يظهرنا الهيك ميدان فإذا تطهرنا حتى يهوانكم ميدان او انك اوه ماذا اقل ماذا حتى اللوغة اي منايا من ايه ماشي امركم الله هو كبير هذا اللي يجري فاتجروا ماشي كبير هذا اللي يجري ماشي بان اللوغة اي منايا كلك امالو حلقود ايو وانقومو الكاهين المجينته وماشي ايضا ان الله اله يحبه حج الهي التوابه لك طوبة كاليدة بلا وكلما اي جفان بك الهي جنب دافي تكبر تتخذ بك الي ويحب وتهبك الي المتظاهر تكيزه اي مركزي اي بينك علاه لا بعدك داواخا مدي وا جنبكا ثوبكك ثلا الله كجلالك نساءكم حوانك لكم O mom lugu dadiyo kes soba aya kes kana badar goolala aya adarka sa lahuuna tuma ka wasi do kare hadii la surgo oo shawo lugu dadiyo ilma ma kay mana aya in ma sa laga faaydeysa hadii niyaxira khulkaanagi der baan lugu sabay misaa hukum awenkiina harfun ba ayay ilakumijihi ebat uuma harfakun dertiinu oo kulka galmo ka dumarka lo galmoonaayo meni ei tämä tulekeli yhtä, ina logat on jälän elin nssl nssl, imvolas dermo logat on yksällä kaavo marmo. Sitten arda kumperti noulimaa, että anna hapkaat, siitum donta. Kolkeen näsitum paikan maan kiviyö, kiviyö vuotte. Vau jällevädi näistä aja, ama farfarissa, ama isku ama isku jessä, ama kire jessä. En näsitum, من قيام وقصود وإهدبار وإقبال أما أن ناشيتم ما شعدون سعد أو أما عزفظك يا عم عميسي أما عزفظك يا إلهي لموقع روح وحكاك لنتمسيلك القرآن كتابة الموتى وابس لله يحاو أما يؤرقاك نبيل عليه الصلاة والسلام لأقبلنا الضري اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا انت أداف رائح يعوذ بالله يا سيدان, سيدان لكن دا عودي ما قادر و يا ابو رمضان قادر اني ما شاكك ما لكن اذن اعوذ بالله و اذن و لو كنت له دوله سنه لو كنتي كده بولا هوش اوك توران ما جراثه لغله يا حد ان ما بسرابته قال ادي مسعله و في سوره الاسراء من استعاذ منهم بصوتك واجلب عليه خيلك ورجلك وشاركهم في أموال ولؤلأ. لكن هذا محدود لسه المسكب أنا. أدعان كنادي جاد قل فراغ. ويا كاشان أنا أبي أفرسك نبي لكن فلوس أولاد. أظلمك يا حيا جرب ربيك. هذا يا أبين دافر لك يا جري. أنا على. هذا نحسي حنيف وما. الله حسيحنا بسم الله. اللهم جنبي السببان وجنبي نص ما رزقتنا. رسوله في عندي ما يلي وقد يبول أنفسكم أنت إذا عمليت الصماع إلى أحمدان قال أحير شيرته الله الله كبكة فعل يفرج جوته وأعلمه هذا أنكم من ذين كينت ملابوه مارك مكحري مانكوا عليه الله ينزل لكم ماذا الله ينور كينايو وأقول يا سبب بعض ما يزن كل ما يو وأعلمه هذا أنكم من ذين كينت ملابوه قبل لكم رسول الله دي قال المؤمن انت حق الرمايزي الجنه والمغفره ولا تجعل الله عرضه لايمانك هل كانوا عوض اديبو خنايمي يسلما بين كسو غفاتو او قداراتو كل كان لو هديلين كضوب مخليينه وعايش هالك لبيه ليفته يا نغو كرماك لا تشوك دينا تن لغمات ماجي بنو عاصو حذار في التقربين أتقولي له أما ضحون ثم يجوا إنا والله لا أوفق على فلة هذا والله لا أحسن إلي وراهينا هذا اللعنة أنا عاقل أنا عرور هذا أنا قرابط هذا حداد يس ابنه ترى على الإسلام قوة خرطة نار سوينا لقد أردت إنا لا دورين أيك الله بعضيو لقد كذارت له ونا كلا سميوم هذا قال خذوه ولا تجعلوا الله إذا كيالنا قرلا كبلت لا إيمانكم فينا أنت بره إن أدوانك فشى واتساقو الله كبره وتفريقه ونجزان بين الناس تفسر للذل وقدره أوحية ولا تجعل الله خبيثا على سبيلنا طلبا ثم لا إيمانكم لا فينا أن بره ولا تتساقو إن إنسما فرخ ولا تتساقو ينيدا الله كم بقي وتصنع ولا تصنع ينيدا وانا جميل لين الناس في والله ما ابو صحابه صريح والله هذا يرينتي اللهم خلي بذن عليه او البقال بنو كل دار في لو قال قال يا قبل ما يجي لي اخره والله لا العافيه قال له الصوره الى لا ميدو او عربكا كابويدار بالماجان قضيم وميداهين او اجا ضغفوتي نادي اوت رهب المارك الله ما جاتني لا بولك ادي لو ادوي زيل المار انا وعلي والله مارك وحقوم في الله مارك اليوارك ان فيا ما جات في جوبي ما هذا وي دينار تكدا انو شنو جلين بايو الله هو اليمين بالليله هو العسيه اجد دي بين او ثرنا نزل على تاجيرك او قد بين او ايتة صبح وا من القبائح ان وكتوبك كان ما انا حت الملته دم دي جاي داوي نار بالو كلب سنه يا وحو با انت كوبه نفس اه ياك ده حد شو ارد واه في لتاي إذا فدارت في بانكو وين دل لذاوي يمد اللي كفاره بودنايو كفاره الله جاي الله بالله أيمانكم ولكن ياخذكم قلنا ارضتكم الايمان فكفارتكم سبع اموره في مساكن. من اوساط ما تدعمه كل حسبان مثل حدثين كي لا تؤذوا اذا غفرت سكري اياك اذا تعين يقول لجمع حدثان بغير اليد في ما هي منصوبا اذا بخل رياض اما اذا تو يوجب تدبيذ فكفارتكم سبع مساحين تواعسين يا سنة حلوة يا بري يا بري من أو ما تطعمون عليه جغور لو لهم إلا غدا يوم فريم يبصك معالجاي يا ليه حدا فينا لا تقول لأجل يا تبعي قول لأجل مساحين تلبا اللبومر يا سدحريا فريبنا واللجاع فيقول لأجل اللبوما قام من أو ما تطعمون عليه حدا خن فلا ويلنا أو كسوتهم ما يسمى كثوات بحين عيزة كهذا ما عوضو قديد يكاتر جديد يكاتالو قديد ما صوف جديد يبدع كثالو قديد ويقولون هداد قديد او كثواتهم كثوات بنا انت امرك هدو ويديد هده عمال موضة ادخو رقفة فايد عامو من او ما الماسود حموني اهليكم او كثواتهم او صحيه رقفة فمن لن يجيب والقيام ثلاثة ايام تالك كفارت ايمانكم قال تعالى قد ولا تجعلوا الله اللا كي يلينا مجيزة و الله تنكملون لا ايمانكم لا ريال فينا أن من السمافة انها او يلينا وتتقوا اللا كبغدا وتتلحوا بينا الناس الدعي وناجيكات قال الله اهدى الله يحضر الله مهرب عليم لا يؤخذكم الله اللا ينقف الماييو بالله قصد الان في ايمانكم لا ريال فينا ولكن ايسا يؤخذكم اوحوا الليذين طبعا اياه بما تيأي كسبت غروبكم لا تيمنوا كسبتك كتبارتين والله ايدي رسول اللقب غطوبكينا وداخذ بذن عليم وقات بذن وعقابت قب كيموس الله يعشر الحقوبة على سائزة للذين يجونا من نسائي كيف كان قولك ارينك ابن با ويقولوا اني أخذوا مني ويقولوا اني أخذوا مني فردي يا طراغمه مؤسرة مني كالأرثي هو عذابيني عنقبت لفن كي نمتع يا أخذ كبال الله بيسن أيو كبال يا مني سريعة عفر بلوك ليكوه كبالي للذين يقولون من نسائه فربوسه أربعة ياسن حدين مدلدات كلها عرصة كل فعوره أجيبا الحديدين قوتي نخذ بلوك إلا عفر بلوك اور خدا کمبڈی سے ابار کی مسئلہ ما جنہ کملو کینایا اے مسئلہ کوئی مسئلہ اور اگر کوئی برکت ہے یا در ہے کہ اجی کرف بلگولے سبھا منن تا جیے اگے نی وے لو کھلی افرا ابار تعال سرابوسو أربعة أشهر بلياله فرش خدسه أفر بلوط بلوط جغاية او جانسا فاين فاو خاتين نغضان و أفر تيب بلو مركز جغانا مغينة لجاري اهلا خنون نغضان والأرسي خدافان خين الله خفون الرحيم اللي يدعو الله فاين وين عزمون طلا أفر تابلوط هدين لجارو حتى اهلا خمزيننا فايني خرا خين الله سميقن علي فامغلى افتا وغيه هو إما الطلاح وإما الطلاح للذين وحي لإنه كلنا داخل من نسائهم حولك القبر فربطوا أربعة ياسر إليها لا فردت جدا فإن فهو الله أبدا الله غفور لهم مدلع يرعى لديك عذابيا والله لا فايا نحيم بهم أقول حريسانا يا حتى إن قصد يدا حربي يقصد الطلاقة فريد نبدو حبيل لكي يجب انتاكم بمعروف فلا أو تقريهم بالإحسان فلا كدق تسابلاً كاها حين الله عليها تسميح فمقلاً يا عزيز فريد حليم حال كانوا أقلي هاي والمضلقة كانوا حكب الله عليها حيجي ناكت الله فوري مالك أولا ريك الله يقزمك إلي ناكت حورت هاي حذان أقولها إلا بفور إذا يشوفه، حديث أنا بفوري أنا واسد، ما كان لفوري، حائلية حامية وقذامة، حركة زي ما ما كوزيرا، متواور بنانقاي، حديث لنا لا يضعني عملهم، هات عاد إلى بس، قلت له دي ودم، حذان لنا كوزيرين بين لبؤس النهون، ما قفوا ينادي بقوله أي لب أو لب يجتله أو قبدي دي عيا اما قلها عيا أما أما والله يا اسم الله من نسايكم إن يربصكم عيدا سولا فلا جلش يا سخرابي نخسو النرد ليير دجلوا كل عيا قرن مالك خلق كل عيا وذبذت قبيته فدوحوا إيروا المطلقة ناجع الله فريد لتربطنا حتى ينقل لأن تصدقنا نفضي القولة لأسا كاكورو تدع ديك بايش بايان قل نجد طاهر نمدنا مدنة قل إيوان ليلا حيث كانوا ليلا كتجان وأواحي أقول لنا كنت صغر ورثي حيث قل إيوان ليلا ورنكارو أقول لنا إيوان ليلا إن ظهري اللي شهر كان لنا قل إيوان أما و ما كان عميه إلا الله ماهي ماكتو عديمينك دونيكي عديدين إيسو لما وجده يكراران عديمينك دين إيسو هذا كل عفاين إذا فرزوكي الأول ملك تأي منه عراكي وكالي منهي تأي منك الأوقي عديمينك دين إيسو وهرب الله ورصي حظيك إلا يجبين من جراء إيسو إنتا قد حديد البلاد للجارين قد حديد منهي قد حديدينه ويقول markani fe baini aisha khona hadai ja'ala idda liha dama'a shira la dama'in amaya la ma wa وينيه يخلص يكتب وينتقم المجالين كذا يتبعين هذا ما سي يا ايني الامان المينه إلا هدعين عريمه هيذ اللقوع من عيام قوريه إلا ايني اللعين إنه الكروس يتباو هميكا من عيديكا في ساعة عيكا بكتاب وعال لقوع إلي يكون لها جايكا برويه شؤمنك وبرهم إلي إلا يوم ما لنت ألا خريجا kolkan nin kan nas ka qabna er الله u maayo qolal lama talaa godwana sadhnaa in lagu faraddu mar ka aymaan doonta xalqa qadan lagu furo kolka marka xalqa qadan lagu furo laba maslahaa meesha ku jiraa nigaan laa kan midan laa xalqa ku jiraa sabadan maslahaa oo xawis sabadan maradiin la furo ninkii xiga uu galaysha afal khaydinay joobaysha bilki istaagi مثلا حاله وقصت بان يساقه واحوه حبيه يقولك مارسي وراءه يقولك بلد مني يا عريه حمان كراكا ينفي اهن احوزا انجري لان سبع يساق بلو وكما رسيه وقت دي انتا انتما هو حبيه اهوه لا انه لا انفره ولا واني لا انفره جريم, جريم ولا تضيح وقوة ماذا جريم, جريم كله قام يصير للمورانك سو لم يفره جريم, جريم, جريم. قوله فقره انظر قال تعالى الى رؤى وقولتهن اوانك الله فر يربي قال افرج ايها الحق كن كرم شديد بما ناس اكرم في ذلك بذل دين تسقر امر دم يمركه دماته انا اسنكر هل سردي الله سوى واول أي أي من الناس من يقم هذا فراك هذون الذين الى قبل ستكمل <تصفيق> إلي جرسان فأنا مبنى من أنادوها بعيدونا تطلع ونال فلهم عونك وإلينا مثل الذي في حلم إذا علينا كركولة هذا في المعروف ونال وللرجال سقوط الأيام علينا أن نرى على كركولة ثلاثة من أراء وناب لقوه لغمو يمعسر ونال يا تحيز يا السلام يا, يا اسمغلي لا فدرواك دعاءك وقولك دراء دليلي علي حق معمول يا صلى الله عليه وسلم من العيش منك سلينا يذن أصبه وتعالي قول إليه إذن أصبه وتعالي قول إليه إذن أصبه وتعالي قول إليه سريعة حقونت أي وحيدين تقلت وكتل إليه وحيدين يا أنا لا فاعة لمخلوق في معضية الخارج قالوا كالكالكالي على واقع فقطا فقط اليوم اليابنى أفضل أغطاها اليابنى إياه وللجالي فقلوا إياه علينا نارا قلتها فرجل تنبيرا قال الله إياه عزيزه الله أتوه ماذا تعالى قال الكائب انترموه قال عزيزه إياه فلما يحفى قال الله عاصنى يا حكيم يلا مامل ونرزون حدو مامل ونرزن ياه ومامل في جمك لعلى هو فقطا الله يبطل الله قال له وقانزم والمطلقات ناجيه الى فرج حتى جاء اجلهم يا قوم ثلاثة بضيالقول ثلاثه تقروا الى الله سبحانه لا لهن وما بنانا نادا ايكم مننا كريا ما هو أحوه. خلق الله يا قومي يا حاملين المجارنك وكمي او اولادي يا بيبيا ان كنا بالله ما بقوا هذا يوم ويوم المارده الاخره ميس فلا يا جلوح على قوم رقري وبيقول لهن هذا قواعية عاقف قرل بلذي إن عشنا له لذلك مدلل إذا كسرته وقده هذا أسره من مثل غيره مثله أوان الزمان ولهن قوام حيلين مثل الذي في وح لمن لا علينا قرقارا على أو عاشرهنا بالمعروف خليت من بوهتان إسقجري إسمغلين نحارين هلكري لقد قلقوا وقلقوا للمعروف الولاد وللرجال الرزق عليهم كاركولا كراجة الهرق الرجال قوامون على النساء لما كان هناك خطب منك هاي السلام إياه هنا مقلب ألقوا لإلهي منك هم حكوطة لنا أيها والله إذا حتيث على دهما ذكاهب وحكيم نام ونشف خطرهما الرساة إذا أحلوف رائبا نبراه الناس في مرثى هذا النقول قبل سدعى قول يا طلاق سدعى قول على تعالى فدوقه يلي أطلق سدواه اللوفر مرة ثانية لبخله لبخله اللوفر يتجبر فإن شخص هاي جروب هاي الناس دي معروفين ولا فلوس في احترام يدا في زين بحسن ولا فلوس في زيو حقيتي لا مريو لا تقولي اللهو ما في ولا يحلوا ما بناله لكم لين كرهوا على بنان بناله أنت خذوينه بقالته إنما وحيد أتى مهم نوّن في سيران مجازو كفسي القود عليه سيل كرهوا عروسه سيل كما طريجك ما قالن كفني أني كان منكيلك يزن منكيلك وقادر كيلك هي مرجلة هذا هي معون دوما وهي لا داعي لا تقول جسد على يكذندا وحوله خير قالوا ايه وعمين يقول ليان شفاكو مالك ويقولوا انا قادنا اعطني يا فراسي بيدل يا كربسان يا قنبينا بالخفض بيداه بيداه يسكره يداه قادنا وحل ماذا كبر ايه وقوه قررت ايه كورسيات يده روان فاعي ويساق روان فاعي وقالوا ايه اصلا ملك سيئا وقلت اجي مالك وحل ساقوا لعانا سنقره الملك ويقولوا ايه وقلوا ايه وقلوا لا في مركزه يوحيه جريمال شهده شهده ولا يحيل لكم أن تأخذوا النا بقابتان مما قياد اطيتموه في النسيسان كيانوح إلا ايا خافا إنا إلا بلا إسخبتك عرسلان ماهان الله يقيم عيني ينتوزي عجيب الله سوزميه يبعر يقوام عشران ماريا منا إنسان أسمع الأمان لا تتلقوا يا حضايا الناس سنك إليها إلينا من كوسم إلينا أمن لنك سد عليها السمع والطاعة وإحذن الأمان هدو عضل عينا إما كانت سوء هدو ما مكري بيني وكانت سنتو من المالي النبطة اللي عمت إليها إليسوء السمع والطاعة وإحذن الأمان سد حياسي وأي واجب جيه إنك كان حبن اما هركب اما مصروفك اما رشدك اما منه يخلونه لك مايو في فيها فأرحبوا لي كيف هو واجبك حدوده حيب. اي بواسك حتي سعى لك الصوبحة يعلق الله يسل نغلق ودعن لك الصوبحة لأنه لأحجابك ربطوك إلا أن خاف، منه عبدال الله يقيم هنا ينوغل حدود الله إلى سودينه فإن خصوة العبدال الله يقيم هنا ينوغل حدود الله إلى سودينه فلا جنال حدنبي على الميمة قرقوا دماءها فيما كان قد دبابي مايا كيف جاء ايخابان الصفرة قديم ما خلو و ماشي هذه حدودي لا اول و لا لا بد او دون لا واي ما كيما كان توقي في وريبي و منك و مالك هلتو هذه دينك ما ضرفت يزيل ليتو او بنانتاي سيزينو قاطو او بنانتاي كلتا وجود الله سلا فلا تعتدوها حكد بنا ومن روحا يتعاتد حدود الله أرسوا بني فورائك كهم هو حدودها بكد بي أغالمون وغير فرسلين وقالك قلت إلا ظلمان معها إلا ظلمان معها فلعاد الإسلام هو وحي الله قبل ولا تظلمون إذنه وحاة المنى إذن يانلا يذن تلمين قلت إلا الناس الزوز وقلت بك والوتي إلايها وقلت بك نفس الطلاق فريضا مرة ثاني لبا كالول فإن تاكن حيث تضر معروفا فنغلوه إذا التفرق سيدان بإحسان ونغلوه سيداني فلا يحير لكم إذن مظنانا أن تأخذين القالتان ثم كيرا مو النسيجا فينوع كقالتان إلا أن يخاف من اللبر ولا الله ألا يقيما حجود الله وحجوناها الذين ينسوسين ينهجاجين فالغرتم هذا العرصدان ألا يقيما اللبر إصغرته إلا ينهجود الله يهجاجين فلا جم عليه ما قر كوضا الله فيما وعى الزجد أي الكفرة به ماذا لك تأسى عدود الله وعنه أبد في حياة فلا تأتدوها أكددينها ومن تخياتها أكدبها عدود الله لا تأتدوه عريقين لا تكدبه عرامة أكدبه أو أولئك وهو مياذا أولئمون هو كثرة فإن طلقها فالقبير سدعى كيف سدعى الظفر السين ila ila bad gulto so suka labadna amo kalinto amo khiyar shirda kufuro kulka bad labadoodii kona gochu lugum karaya asan mecha gudiri alaqa lila gulka muhallin kun bay fur sana ayyanaasa inonni faro alaaleyo ashi wabban nan ma nadi gowala analay alaayhi 33 nila gow halila yakaalo ayila ya labadaba xuna kujabaan orgi naso ariyay نبه ملعنا دين إلا أردنا بنا وعلى بداه ما حبيب خلينا واسب ناضي تعالى كذب العرفين بالله قاها حبيبك الناس هو فلا تحيل ناسه مبنان له منك من بعد فدع قول كذب إنه كل أخذه مبنانه حتى تنفحه إلى قد قول كذب من غيره إستهى غير فيه قل قد مايه فرهوان ونعمر وعبيده النبي عزيز مهيري حتى تذوق عصيلته ويذوق عصيلته إلى كل ماء كلمة الزوج الماء الرورة إيمنا منها ونوصف كونا السليم حليم كريمهية من أبيل الغباء وكفضى الشبعية حتى تنفيحه إلى أجد جزته من غيره عن يستقعين فإن الله من كدن بهذه كباري فلا جناء عليهما سبع ولا فرق <تصفيق> ولا ما أيها الراجل اللباني هري كنا يسولفنا ترفيه لهذا في وانا هذا الملاهي نايا الله شادي ما يدي و تلك تا الله إلا شادي مهيو تبينوها تجودي هذا وعدينا يا القوم إن تعلمون وحده وإذا طلصم من هذا لا وين كفرتاه فبلغناه جرا أجره لنا ماذا في اللقاب تي أيقده فأمسكوهن حيث بمعروف وناك أو صرحوهن سيجاية بمعروف وناك فلا تمسكوهن حيث لنا برارا بذكر في متعشد أجب لا تحد جدرتان فمن روح يفعل ذلك فقد وعذب طرم النفجة ونجد سود المجد فلا تتخذوا حيالننا حيات الله إلى آيات هجوة خواله جزيزة واجكروا حجوث النعمة الله اللي برواقين عليكم كوركونا برواقين ومعنا كثيرا أنك ليعباو جديا عليكم تركينا من الكتاب القران كي يو الحكمة السنرة يعيدكم به إلى هوي من قواني يوضق الله أن لك أصل وألميه هذا أن الله عبدك عطى بكل شيء وعلى الكلمانك عليمنا لو واقوم بنوه وإذا طلقتم حداد فرسان أن نستعى هونك أي فطلقنا جراهن متذوذي كانت طلقت بالغفرة Tutkijat <totus> ovat ammattit, niin kertoo arvoistaan, valtavalla hattulaisiin. Halutaan muuhun, hän ei meri minä, ajankin ei yksin voissa, että laajena rakkauden kone, jota tarvoo. Hän ei lavalla, se kerhallinen, kynä on mdaa, se on meluviinen, että planeetin on ajan valtavasti, vaikka eri kerta, jäljäkä, joo, aikuisi, قوم من بالله الى الليل فابي واليوم ما لين ذا بيسي لا لكم ك هذا كحفنام بدن لا كونين ك زين حفنام بدن وظهر اما اجل لو لو شفت الارز انه ظلمهم ثم ثانيهم بايمان كذا اذونتو لكذا من دوني ربك سبب في أن يكون الله جل وعلا سبب في أن لا إله إلا هو إله أيعلم لا تعلم ما في العالم مفروض فإذا الله من جهة هذا وين كفرانه هذا لمن أجله نمدروه دوادو نمسكوهن عالفة المعروف لا لكن دون يضع عبده أو تريحهن داية المعروف ولا نمسكوهن حايسانينا مهاراً يقدر في لتعكدوا إن أتعكدوا فمن روحا يفعل فلن يذلك أرنكا أوه حتى النار سعينه بلوح إذن لك ما يظنه موقرا فقدوا عدفا ولما نفسه نبي سعينه ظلمي فلا تتخدموا اليه لنا حيات الله أن لا يأتي هدوة هو الوجه السياسة تذكروا الله اللي برواقه عليكم فرحين وما هو يدوك انزل بهذيج عليكم تركينا من الكتاب قرانك والحكمه من رسولك لا يدكم الا ما يوجد جوانيه من قرانك والسنه واتقوا الله كباك وعلموا وهذا أن الله ما ادىك هذا بكل شيء وعلى ارجلكم عليهم خبيوا قوم بدن اني وقد يريد الله ثم النساء هذا لا وين في فورتانك تبلغنا جراءهم مجرد أن دماغك مركّز عند ولا تعرفونه حاجات أغنياتي أمر ميري أي أيان سينا كبداها هنا الجورس هنا أجواء جهنّة هذي فورة إذا طرالك هذا كبدا يهجره وفورة إذا غالي نقدا تينه هون عدولا في المعروف وانا يا ريتارينك يعودوا على لغوا هنا يا بني سبا من بلغوا هنا يا أنا عادل يمكن يجينك أين كميدة يومين ومثل ماي لا يو اليوم ماري الأخير جمعيسي يا لكم أرنك يا جسا طهي نانبضا لكم مذينك وأظهر إذن نبيه ممروم والله معبوث عقا أي أن يعلموا ضمئي مصلح إذن شيكا تم تسلوا أمره وحيد فريا يا فرما ويسنبوا نأيه وحيد كدير عليك فغادا فأمثم لا تعلمون وحموا وزيدين والله أعلم